سمعت إنه من زمن حد يسأل عن أجره لما طاف بأمه فوق كتابه عرفت إنه مهما أعمل مش هوفيك يا أمي تاب اللي ما حد يشافو سمعت إنه من زمن حد يسال عن أجره لما طف بأمه فو كتابه عرفت إنه مهما أعمل مش هوفيك يا أمي تعبك اللي ما حد شافه وانا مقصر مش بفكر غير في نفسي وانت ضيعتي شبابك تبني فيا لأوة عمرك ما اشتكيتي او حكيتي عن جحودي يا طيبة حقك علي رضي عني ولا مكسوفة يا أمي انك تردي رضاكي اوعي مرة تزعلي أو ترمي طبتي دانتي سبب للمغفرة لأجلك ربنا وأنا لو من غير رضاكي مان چون